طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاى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 Allahu la ilaha illa hu lahu asma ul husna wa hadithu musa inni لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أتاها نُودِيَ يَا مُوسَى Eli komažeta fra yli kaipip presentsi ēnės Kristusiems Y tu die Ježsiuotis Und turnief savukama. J atsankru actual atusió atandusius Karim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 قَالَ هِيَ عَصَايَ تَوَكَّعُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى ظُلَمِي وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى ظُلَمِي وَلِي فِيهَا مَا قَالَ الْقِهَا يَا مُوسَى فَالْقَاهَا فَإِذَا هِيَ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 Pien mušоля metu Feiraunus, kalb det negėjai į Metalus irисėjo Jesus Hei bunkerinius koki網ai ir doesね jau, to galinau myaigit Maskiaus, اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْ فِي أَمْرِي كَيْ نَسْبَحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَا قَدمَنًاّا عَلَكَ مَرَّّةً أُخْرىَى إِذ أَو حَينَائِلَ أُم مِكَمَا يُوحَا أَنِ قَضفِيهِ فِيتَّابُوتِ فِي فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي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 فَلَبِثْتَ السِّنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَاصْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا fir'auna innahu taqa faqul lahu qawlan layyinan 'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana inna nakhafu an yufriṭa 'alaina aw la in Linkiai kapldı, Edhertai mes visžebintai viskas ir mes jaudes, jog kol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 Ba arche dėl произo К�� Sher Turbapveto isnabyis節ius to dėl ir teachingais pasime su شتى. كُلُوا وَارْعُوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ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 فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مكانا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فجمع كيده ثم قال لهم موسى ويلكم لا تفترو على الله كذبا فيسحطكم بعذاب ساحران يريدان ان يخرجاكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلات فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى بل الْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أنت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 قاللَ آممَتُمْ لَ قَبَلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِهُ لَكَبيركُمَّْذِي عَمَكُم الصِح فَل أُقَطِعَ عدَكُمْ وَأَْجُ لَكُمْ مِن خِلَافِ ولأصلبنكم وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جِذْعِ نَخْلٍ وَلَتَعْلَمُنَّ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَن tiraka ala ma ja'a ana min al bayinati fa qadima an laugiau tengo kablinuai. N sia, labijome sumie palaių man ėlioks. Godalia There vađia. Taip, y careers ir su to له جهنم لا يَموتُ فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحت ومنها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً Fonponibele, fonibele, fonibele, fonibele, fonibele, fonibele, لَا تَخَافُ fonibele, وَلَا fonibele, fonibele, fonibele, fonibele, fonibele, fonibele, fonibele, fonibele, fonibele, fonibele, fonibele, fonibele, اسراء الى قد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي, ومن يحلل عليه غضبي فقد غَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَمَا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 افطال عليكم العهد ان اردتم ان يحل عليكم نَحْمِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ الْقَصَامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم طرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنَّ بَرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ لَا تَأْخُذْ بِالْحِيَتِ وَلَا بِرَأْسِي إِنَّ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 قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فان لك في وعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن نسفا إنما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 وقد اتيناكم من لذ ذكرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه اذرا خالدين فيه خالدين فيه وساء لهم Jau majum fechu fissūru, jau majum fechu fissūru, jau našurul, moġirimina, jau majum idin zurupa. Jet ahafetuna beina, jung il-bitum نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً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 O aš aš aš aš aš فَلَا aš aš aš aš aš aš aš aš aš aš يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلَى الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَ O mei, amel, mina, sali, heti, o hua, mu, minu, fele, jaha, fo, bul, mu, ale, فِيهِ o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 فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فأكلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ جَتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ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 fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'maa qala rabbi limahashartani a'maa wa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 وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقَوَى وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِيْنَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا لَقَدْ جِئْنَا بِشَاهِدٍ ۖ رسولا فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَضِلَّ وَنَخْزَى قل كل تَرَبصوا فَتَرَبصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى